كده؟ ده صحيح يا استاذ. الحمد لله طبعًا. ماشي. أودي في الآخر ولا؟ آه ماشي. أدوات مزار مش حتحل المشكله مع الزوجات عشان أقول بالله عليك. كده؟ så da jeg vesle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 للثامن من شهر ربيع الأول لعام ثلاثة وثلاثين لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم الموافقة للحادي والثلاثين من شهر يناير لعام إثنى عشر للميلاد وأولاً أتقدموا بالشكر للأخوات اللائئتين ببحوث ومشاركات ومن هؤلاء الأخت المفضالة بنت أحمد فياض جزاء الله خيرا والأخت المفضالة بنت السعيد دحروج أسعدها الله في الدارين والأخت المفضالة بنت السيد عامر أحسن الله عليها والأخت المفضالة بنت فضيلة الشيخ محمد أبو كرات بارك الله فيها وفي والديها ومن يسمع تعلمون أحبتي يرحمني الله وإياكم في الدنيا والآخرة أن هذا الشهر هو شهر ربيع الأول وشهر ربيع الأول الأول معروف عند الناس أنه الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أختلف في اليوم فتكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض أسئلة لتحل لنا الإشكال في هذا الموضوع وقبل أن نبدأ أسألكم سؤالا صيام يوم عرفة أو لقوف بيوم عرفة يكون يوم كب او ده ولا نستنى عليه صيام يوم عرفه او الوقوف بيوم عرفه يوم كام التاسع من الحجه ان شاء الله عليكم ذاكرين فرض الله علينا صيام شهر نصومه في السنة شهر ايه رمضان إن شاء الله عليكم الأخذة ممتاز في الجورافيا <تصفيق> يسن لنا في الشهر صيام ثلاثة أيام معروفة بأيام البيض هي أيام كام وكام وكام إن شاء الله عليكم الأخذة ممتاز في الإنجليزي طيب. الغرض من هذا إن لما يكون في عبادة مشروعة يكون تاريخها معلوم صحيح؟ طيب المولد النبوي لو هو عبادة كربنا يسيبنا كده في حيرة مش عارفين إمتى ولا هيكون يوم معلوم عشان نتعبد الله عز وجل بهذا في هذا الموعد صحيح؟ طيب إذن العبادة تاريخها معروف حتى نتعبد في هذا التاريخ فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هل هو عبادة؟ طب إذا كان عبادة فما تاريخها على وجه التحديد؟ اختلفوا في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا فاتفقوا على أنه في يوم الاثنين من أيام الأسبوع يوم الاثني واتفقوا على أنه في عام الفيل لكن يوم كم اختلف واختلفوا عدة اختلافات فقيل الثاني من الربيع الأول وقيل الثامن تمانية ربيع أول وقيل تسعة ربيع أول وقيل عشرة ربيع أول وقيل اثناشر ربيع الأول وقيل سبعتاشر ربيع الأول وقيل اثنين ربيع الأول حتى أغرب البعض وقال له لا لا أنا ما كنشف ربيع خارص ده كيف رمضان رزق قولي غريب المهم هذه أقوال تقريبا سمعة أقوال وليس بينها قول مقطوع فيه مش حد أبده يقدر يجزم ويقول هو اليوم ده ولعل لذلك مغزا معينا وهو أنه لا يرتبط بعبادة معينة وكأن الله عز وجل أغلق علينا هذا الباب وعم علينا هذا التاريخ حتى يغلق علينا باب بدعة أما عن تاريخ وفاته صلى الله عليه وسلم فجمهور العلماء على أنه توفي في 12 ربيع الأول وإن كان في المسألة خلاف فنقول إن ثبت أن موعد الميلاد هو هو نفس موعد الوفاة فأيهما يقدم هل نقدم الفرح بمولده؟ أم الحزن على وفاته؟ طبعا هذه مشكلة ولإجابة على هذا الاشكال وهذه المعضلة المحيرة فقد أتحفن فضيلة الشيخ ابن أحمد وهو في المرحلة الابتدائية لما سألته هذا السؤال أجاب إجابة شافية كافية فقال نقسم اليوم قسمين نفرح في النصف الأول ونحزن في النصف الثاني وشان ما حدش يزعل أقول هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل أو أن أحدا من الصحابة وهم أكثر حبا له منا احتفلوا لم يرد والذي يدعي أنهم احتفلوا فليأتنا بالدليل أيضا لقال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل واحتفل بصيام ذلك اليوم الذي ولد فيه وهو يوم الإثني هو ده كين احتفاله وقال ذلك يوم ولدت فيه فنقول له الحديث ايه ها ضعيفة بصحيح من لا ضعيف ان شاء الله عليكم لا الحديث في صحيح مسلم طيب وفي أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه او انزل علي فيه فاذا كان صيامه صلى الله عليه وسلم فاذا كان صيامه صلى الله عليه وسلم بمثابة احتفال فهل يحتفل بمولده أم ببعثاته هو لما سؤل عن صيام يوم الاثنين ذكر علتين قال ذاك يوم مولدت فيه ويوم ايه بعثت فيه أو أنزل علي فيه طيب إذا سلمنا أن ذلك كان احتفالا بموليده خلاص تعالوا يا أخوانا نحتفل كما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بصيام يوم الاثنين ويوم الاثنين ذا بتكرر في الشهر كم مرة 4 ولا اكتر ممكن 5 ازاي ها لو كان اول يوم في الشهر يوم الاثنين يجي 5 هيبقى 1 و8 و15 و22 و شاء الله عليكم متزينين في التاريخ طيب طيب أما يوم 12 ربيع الاول فنادر ما ياتي ويوافق يوم الاثنين فاختفلوا كما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم وصوموا يوم الاثنين طيب فرص صوم ونوافقكم على هذه أو على هذا الاحتفال ونصوم معكم ونحتفل معكم وأخيرا إليكم هذه القاعدة التي أسميتها قاعدة نس في البدع وهي عبارة عن أسئلة توجهها لمن يفعل شيئا لم يرد في الكتاب أو السنة أو بدعة أو ما شابه ذلك نضرب مثالاً للاحتفال نقول للذي يحتفل هل الاحتفال بالمولد من الدين أم لا ها؟ فإن قالوا من الدين طبعاً طيب نقول يعني هل هو عبادة أم لا آه فإن قالوا ليس عبادة فقد كفين طب طبعاً ما هو عبادة خلاص ما هي مناش طب ان قالوا عبادة ندي سؤال تاني نقول هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم ام جهلها طب هي عبادة عماش النبي يعرفها ولا معرفهاش ان قالوا جهلها هل انتم اعلم بالدين الذي جاء بنا يساء صلى الله طب يبقى انتم جبتم منين وان قالوا علمها يبقى دا استدراج وندي لهم ايه طعم تاني واسأل تاني هل بلعها النبي صلى الله عليه وسلم ام كتماها لو انكتماها كفروا ازاي ربنا يؤمر بالبلاغ ويكتم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك يبقى خير الامانة لو ما بلغش لم يؤدي الأمانة كما أمره الله ونحن نشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة طيب وإن قالوا بلغها نقول لهم هاتوا الدليل بس وانتهى الموضوع طيب, طيب جدت أسئلة أقصد مشاركاتي الآن جزى الله خيرا من ساهم فيها الأخت المفضالة بنت خالد إبراهيم جزال الله خيراً والأخت المفضلة بنت صلاح الدين كيوان صلى الله عز وجل أن في موازين حسنات الجميع طيب طبعا أخبروني ان هذه المحاضرة المحاضرة قبل الأخيرة يعني ما عندنا نشأل الأسبوع القادم فقط وعشان كده لول إيه كاروت يعني خلص بسرعة فأخبروني موعدنا في هذه الليلة بمشيئة الله تعالى مع صورة البلد وأبرز موضوعات موضوعات هذه الصورة الحديث عن أهمية الإيمان وعن الكفار وعن المؤمنين ومصير كل فريق منهم وعن يوم القيامة وما يحدث فيه يقول تعالى لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد إلى قوله تعالى وهديناه النجدين في كلم طيب جدا في تفسير اللباب في علوم الكتاب لابن عادل بتكلم عن خلق الإنسان في كبد يقول من أول ما هو في بطن أمه وهو في تعب وفي كبد طيب وهو لسه بطن أمه في تعب وفي, إيه وفي مشقة وعناء وكبد فإذا جاء موعد الولادة أجارك الله طيب فكلكم تعلمون هذا فاكرين تفكر نعم <تصفيق> نعم اللباب في علوم الكتاب لابن عادل كتاب يسير كده عشي مجلد طيب يعني في تفسير القرآن كله إلا أنه أيضا مخالف عقيدة أهل السنة والجماعة في آيات الصفات في آيات الصفات ماشي. طيب أقول وبعد الولادة في أثناء طفولته وآلام الفطام أجاركم الله من هذا أيضا يشق على الطفل ثم ذكر التعب الذي يتطرق إلى الإنسان من ولادته إلى موته فيراجعه من شاء فإنه كلام طيب يخطئ الإنسان في فهم كثير من الأشياء ولا يحسن في الغالب تقدير الأمور ولهذا يقول الله تعالى للناس لا ليست الأمور كما ترونها أنتم بل هي كما يبينها الله تعالى يقسم الله تعالى بالبلد وهي على أصح الأقوال مكة المكرمة وهي أقدس بلد على وجه الأرض وتزداد مكة شرفا ومكانة بوجود الرسول صلى الله عليه وسلم فيها كما يقسم الله تعالى بالوالد والولد يمك الرسول فيها انا قلت لكم بتاعه الست المصريه اللي كانت بتعمل عمره هناك اقولها لكم يلا قبل الاخير ضحكوا خلاص مره كان في انتوا المصريات الله على نياتهم في الغالب يعني فواحده طلع عمره وست جايه تعبانه قوي وتعرفين مكة حر جدا طيب ف وهي بتطوف مع واحدة صاحبتها كده ف بيتكلموا بت... في فضل مكة والمدينة طبعا دي مسألة مختلف فيها فواحدة بقى بتحكي لها بقى عن المدينة وجميل المدينة وتقول لها طبعا يختي مش النبي صلى الله عليه وسلم مدفون فيها قلت لا لا بس مكة حسن عشان ربنا مدفون فيها فكر ان الكعبة ربنا ايه ما في الكعبة الله نستعان استغفر الله استغفر الله فواحدة بقى ايه اعقل منها شوية جاء بقى في عز الحر ده وتعبان وبطوفي عينه مسكينه يا حبيبي يا رسول الله ما تلاقوش اللي الحتة الحر ده يدفنوك فيها اتفكر بقى رسول ما في الكعبة طيب أقول يقسم الله عز وجل أيضا بالوالد والولد وهذا تقدير من الله لعملية التوالد والتناسل التي يتكاثر بها الناس ويقسم الله تعالى بهذه الأشياء على أمر يشاهده الإنسان بنفسه وإن الإنسان في هذه الدنيا يتعرض إلى كثير من التعب والشقاء ومن أسباب شقاء الإنسان أنه لا يقدر الأمور تقديرا جيدا وتعلمون أننا تكلمنا عن التدبر كثيرا فهذه امرأة كانت تحلم بأن يكون زواجها بابا يقودها نحو حياة كلها يسر, يسر وطمأنينة لكنها فوجئت بشدة في خلق زوجها زوجها كانت أخلاء صعبة زينا كذا فقررت أن تعود إلى بيت أهل أهلها هنا عليها من دب إيه أنا همشي وخططت أن يكون الخروج عند خروج زوجها لصلاة المغرب هو يخرج من هنا ونخرج من هنا فلما حان الوقت وخرج زوجها لصلاة المغرب أخذت حقيبتها وخرجت وأثناء مسيرها في الطريق مرت بالمسجد فسمعت الإمام يقرأ قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد ومعما كانت ما فيه من حال فعال إلا أنها وجدت دافعا يدفعها إلى التفكر في هذه الآيات التي يقسم الله عز وجل فيها ثلاثة أقسام فسألت نفسها على أي شيء يقسم الله انتبهت وتوقفت عن المسير فقالت في نفسها الله يقسم ثلاثة أقسام على أن الإنسان في كبد في تعب ومشقة فقالت إذا كان لا بد من الكبد فليكن في بيتي وفي ظل زوجي لا في بيت أهلي ويطلق علي اسم مطلقة وتكون كما يقال سيرتها على كل لسان فرجعت إلى بيت زوجها طالما الموضوع كبد كبد يبع عندي زوج أحسن طيب إن الإنسان غير المؤمن يعيش في هذه الحياة وكأنه سيد نفسه ويظن أنه لا يقدر عليه أحد ويشعر هذا الإنسان أنه حر في كل ما يفعل ينفق من ماله كما يريد وهو يظن أنه ليس لأحد أي سلطان أو سلطة عليه وأن الله لا يراقبه يبين الله تعالى لهذا الإنسان أن تصرفاته غير صحيحة فإن الله تعالى خلق الإنسان وأنعم عليه بنعمة العينين ليرى بهما كما أنعم عليه بنعمة اللسان والشفتين ليتمكن من الكلام والتعبير عما في نفسه كذلك بيّن الله تعالى للإنسان طريق الخير وشجعه على السير فيه وبيّن له طريق الشر وحذّره منه حتى يعتدل سلوك الإنسان وتصلح أحواله ناخذ من هذه الآيات أن الحياة فيها كثير من التعب والمشقة وأن الإنسان الجاهل يعتقد أنه حر في كل ما يفعل وأنعم الله على الإنسان بنعم كثيرة أبرزها الحواس الخمسة كذلك بيّن الله للناس طريق الخير وطريق الشر حتى يختار ما يريد يقول تعالى فلق تحمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة إلى آخر السورة <تصفيق> بعد أن حذر الله عز وجل في الآيات السابقة من بعض التصرفات السيئة بين في هذه الآيات بعض الأعمال التي ينجو بها الإنسان من عذاب النار والتي يحقق بعملها الفوز هذه الأعمال الحسنة التي وردت في الآيات هي دفع الأموال لاطلاق صراح الأسر المسلمين وتحرير العبيد حتى يصبحوا احرارا وهم في الغالب من الكفار الذين يقعون في الاسر اثناء الحروب في اثناء الحروب ايضا تقديم الطعام والمساعدات الى المحتاجين بخاصة عندما تحصل مجاعة او حروب او زلازل او فيضانات ان مساعدة الضعفاء امر طيب جدا بخاصة إذا كان هذا الضعيف يتيما أو محتاجا وقريبا فتكون مساعدته صدقة وصلة يعني لو كان مسكين غريب دي صدقة مسكين وأريب يبقى صدقة وصلة رحم كذلك إذا كان هذا المحتاج فقيرا جدا أيضا يشجع المسلمون بعضهم بعضا على الصبر لأن عمل الخير شاق ويحتاج إلى صبر وتعاون كذلك يشجع المسلمون بعضهم بعضا على الرحمة بالمحتاجين وعلى مساعدتهم إن هذه الأعمال الحسنة تنفع المؤمن وتكون سببا في أن يأخذ كتاب عماله بيمينه ويكون من أهل الجنة جعلنا الله منهم أما الكافر الذي لا يؤمن بالله ولا يعمل الخير فإنه يأخذ كتابه بشماله ويكون من أهل النار التي يغلق الله تعالى أبوابها على أهلها الكفار فلا يخرجون منها نعوذ بالله منها ناخذ من هذه الآيات أولا ينجو المسلم من النار بسبب الإيمان والعمل الصالح أيضا أمر الله تعالى بتقديم العون إلى المحتاجين أيضا حث الإسلام على مساعدة اليتيم والرفق به قال صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى طيب فالمسلم الذي يرعى يتيما يرافق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة بإذن الله جعلنا الله منه المؤمن يأخذ كتابه بيمينه ويدخل الجنة الكافر يأخذ كتابه بشماله ويدخل النار التي تغلق عليه أبوابها ننتقل إلى صورة الشمس يقول تعالى والشمس وضحاها يقسم الله عز وجل بأقسام متتالية كم قسم كم قسم سبع من يزود ها من يزود طب عندك يا معايا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها بس كام سبعة من يزود تبنيا من يزود طب تعالوا نعد تعالوا نعد طيب والشبس هذه واحد وضحاها اثنين والقمر اذا تلاها تلاتة والنهار اذا جلاها اربعة والليل اذا يغشاها خمسة والسماء ستة. وما بناها يعني الذي بناها الله سبعة والأرض تمانية وما طحاها تسعة ونفس عشرة وما سواها حد عشر أحسنتم أحد عشر قسما يقسم الله عز وجل في سورة لا مثيل لها في القرآن أن يقسم بأحد عشر قسما متتاليا إذن الأمر خطير ومهم جدا مهم جدا يقسم الله عز عليه قد أفلح من زكى نفسه وقد خاض من دساها طيب فهذه الصورة التي بين أيدينا نرى أن الله يقسم ببعض المخلوقات العجيبة فقد أقسم الله بالشمس ونورها ونورها الذي يريد أن يتعرف على بعض الحقائق العجيبة في امر الشمس فلراجع الإعجاز العلمي لزغلول المتجار تفسير القرآن بالإعجاز العلمي أربع مجلدات طيب في الجزء الاخير. يعني أربع مجلدات من الشغالية ناوي بكم أربع مجلدات بس بكم طب تبكينة طيب الواحد بسبعين وثمانين بثلثمين جنيه أربع مجلدات الآن يشوفهم ممكن أرهم له طيب أقول يقسم الله بالشمس ونورها وبالنهار الذي تظهر فيه الأرض بسبب ضوء الشمس وأخسها بالقمر الذي يطلع عندما تغيب الشمس ويأتي الليل ويستر الأرض وما عليها لا إله إلا الله أقسم الله عز وجل أيضا بالسماء وبمن بنى السماء وهو الله فالله تعالى أقسم بذاته العظيمة كما أقسم بالأرض التي بسطها لتسهل الحياة عليها وأقسم أيضا بالنفس البشرية التي أحسم الله خلقها وبين لها طريق الخير وطريق الشر كل هذه الأمور العظيمة التي تدل على قدرة الله أقسم الله بها على أمر مهم جدا وهو بيان أن الإنسان الذي يطاهر نفسه من الشرك والمعاصي يكون فائزا ويدخل الجنة جعن الله منهم أما الإنسان الذي يضيع نفسه بالكفر ويفسدها بالمعاصي فإنه يكون خاسرا ويدخل النار نعوذ بالله منهم إن الذي يدخل النار لا يلم إلا نفسه لأن الله تعالى بين له طريق الخير وأمره بالسير فيه وبين له طريق الشر وحذره من السير فيه كما قال تعالى فألهمها فجورها وتقواها نأخذ من هذه الآيات أن الكون وما فيه من مخلوقات عظيمة يدل على قدرة الله تعالى وخلق الله الإنسان على أحسن صورة وبين له طريق الخير وطريق الشر أيضا الإنسان الذي يحافظ على نفسه ويبتعد عن المعاصي يفوز بالجنة والإنسان الذي يفسد نفسه بالمعاصي يدخل النار كان الرسول صلى الله عليه وسلم آه كان الرسول صلى الله عليه وسلم ده احنا في ايام ولدت وعزين نحتفل بها على فكرة لمن اراد ان يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم فعليه ان يتبع نهج النبي صلى الله عليه وسلم وكتبت ورقات, يسير ورقات يسيرات او يسيرة في خطوات عملية لنصرة خير البرية خطوات اللي عايز ينصر النبي صلى الله عليه وسلم واللي عايز يحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الخطوات ونزلها أخي وليد على الصفحة فليراجعها من شاء لا يلال الله فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قوله تعالى ونفس وما سَوَاهَا كان يقول اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يقول تعالى كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها إلى آخر الصورة يقول تعالى في هذه الآيات ويخبرنا أنه بيّن في أول هذه الصورة أن الذي يعمل المعاصي يهلك نفسه فتحدث عن قوم ثمود الذين أهلكوا أنفسهم بالكفر والمعاصي فقد أرسل الله إليهم نبيه صالحا عليه السلام أرسله إلى قومه قبيل الثمود ليدعوهم إلى الإيمان بالله لكن ثمود كذبت النبي صالحا عليه السلام فأخرج الله تعالى بقدرته ناقة من صخرة تخيل جبل أبي حزين تطلع لنا من الجبل ده ناقة ورلنا آية تخيل بقى لما يخرج من الجبل جمل ناقة طيب ناقة وعشراء ناقة وحامل طيب ازاي؟ طيب هتحمل فين جواز جبل ده؟ طيب فأخرج لهم ناقة من هذه الصخرة يعني واحد يشوف الآية دي وما يؤمنش فكانت هذه الناقة تشرب كمية كبيرة جدا من الماء وهذه الناقة علامة ودليل على أن صالح النبي مرسل من الله تعالى وحذرهم نبي الله صالح من الاعتداء عليها أو منعها من نصيبها من الماء لكن قوم ثمود اتفقوا فيما بينهم على عدم تصديق صالح عليه السلام واتفقوا كذلك على قتل هذه الناقة قام أشقى القوم من قبل الثمود وقتل الناقة فدمر الله تعالى الأرض عليهم وأهلكهم جميعا والله تعالى يفعل ما يشاء ولا يحسب لأحد مهما كان أي حساب وليس هناك مخلوق يستطيع أن يسأل الله تعالى عن الأشياء التي يفعلها سبحانه وتعالى ولا يستطيع أحد أن يحاسب الله فهو يسأل عما يفعل صح؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ناخذ من هذه الآيات أن الله لا يعذب أمة إلا بعد أن يرسل عليها رسولا يدعوها وينذوها أيضا بيان قدرة, قدرة الله العظيمة فقد أخرج الله سبحانه من الصخرة ناقة حية تأكل وتشرب أيضا ناخذ من هذه الآيات أن الله ينصر رسله ويهلك الكافرين المكذبين أيضا يفعل الله تعالى ما يريد ولا يسأله أحد من خلقه عن الذي يفعله ننتقل إلى صورة الليل وأبرز موضوعات هذه الصورة الحديث عن حياة الإنسان في الدنيا وعن نهايتها إما إلى الجنة وإما إلى النار يقول تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنفى إن سعيكم لشتى في شريط بهذا العنوان إن سعيكم لشتى حقيقة محاضره عجيبه ورائعه جدا جدا جدا سمعتها يمكن من ربع قرن من 25 سنه بس رائعه جدا لا تفوتكم بعنوان محاضره بعنوان ان سعيكم لشتى لعبد الرحيم الطحان الشيخ عبد الرحيم الطحان لا تفوتكم لا الله هذه الصورة كلنا تتحدث عن حياة الإنسان في الدنيا وعن نهايتها إما إلى الجنة وإما إلى النار الله تعالى قادر على خلق الأشياء المختلفة وهذا يدل على عظمة الله وقداته وعلى حكمته كذلك وقد دين الله تعالى بعض هذه المخلوقات المختلفة من خلال القسم بها لقد أقسم الله تعالى في هذه الصورة بالليل عندما يغطي الأرض بظلامه ثم أقسم الله بالنهار الذي يأتي بعد الليل ويكشف الأرض وما فيها كما أقسم الله بالذكر والأنثى من المخلوقات المختلفة طيب ولما تستمعوا للقسم بالذكر والأنثى في شريط إن سأيكم لشتى يتكلم عن الذكر والأنثى في شتى المخلوقات حتى ذكر أن من الأشجار سبحان الله من الأشجار ما يكون ذكر ومنها ما يكون إيه؟ أنثى ومن الأشجار ما تكون هي ذكرا في سنة وأنثى في سنة طيب فذكر أشياء عجيبة لا إلهان الله <تصفيق> إن كل واحد من هذه الأشياء التي أخسم الله بها يختلف عن الآخر في صفاته ووظائفه فإن الله تعالى جعل الليل لي... لينام الناس فيه وجعل النهار ليعمل الناس فيه دو الأصل نحن خلفنا الأصل وأصبحنا الآن طول الليل وننام طول النهار إلا ما شاء الله طيب وفي ذلك مخالفة للطبيعة التي خلق الله الناس عليها وله أضرار صحية كثيرة جدا جدا جدا والمرأة اللي عازت حفظ على شبابها ونضارة بشرتها تحذر السهر طيب فالسهر يسبب تجاعد البشر خلق الله تعالى الذكر وجعله يقوم بالأعمال التي تناسبه كما خلق الله الأنثى وجعل لها وظائفها وأعمالها التي تناسبها وتصلح لها وهذا التوزيع في الأعمال نلحظه في الناس وايضا في كثير من المخلقات الأخرى وهكذا تسير الحياه في انتظام كما أرد الله لقد ناسب أن يقسم الله تعالى بهذه الأشياء المختلفة على أن أعمال الناس أيضا مختلفة والنتيجة أن حسابهم عند الله سيكون مختلفا إن الذي آمن وعمل الأعمال الصالحة وتصدق بالأموال في سبيل الله فإن الله تعالى سيعينه في الدنيا وسييسر طريقه ويدخله الجنة أما الذي كفر بالله تعالى ولم يعمل خيرا ولم يساعد أحدا بماله وكان متكبرا على الناس فإن حياته ستكون تعيسة ولن تنفعه أمواله التي جمعها في الدنيا عندما يلقى في نار جهنم نأخذ من هذه الآيات بيان قدرة الله تعالى في خلقه للأشياء المختلفة وأيضا الله تعالى رحيم بخلقه فقد جعل لهم الليل للراحة وجعل لهم النهار للعمل والحركة أيضا أعمال الناس مختلفة فمنهم من يعمل الخير ومنهم من يعمل الشر أيضا كل من آمن بالله وعمل الخير يدخل الجنة وكل من كفر بالله وعمل الشر يدخل النار أيضا يوم القيامة لا ينفع الإنسان الكافر ماله الذي جمعه في الدنيا يقول تعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى إلى آخر الصورة على فكرة الأسئلة التدبرية لصورتي الليل والضحى أخونا ولي الجزاء الله خيرا ينزلها الآن على الصفحة التفسير الإجمالي لهذه الآيات نرى أن الله تعهد تفضلا منه على عباده ببيان طريق الهداية لهم فقد أرسل الله تعالى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا وأنزل عليه القرآن الكريم لهداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النوع أيضا الله سبحانه سيحاسب الناس بعد ذلك على أعمالهم وهذا أمر يسير على الله لأنه يملك الدنيا والآخرة وله سبحانه الحكم فيهما لقد حذر الله تعالى الأشقياء الكفرة من نار جهنم وهم الذين يكفرون بالله ويكذبون الرسول ولا يقبلون على الإسلام هذه النار الشديدة سيبتعد عنها وينجو من حرها الأذخياء جعلنا الله منهم الذين يتصدقون بأموالهم في سبيل الله ولا ينتظرون مكافأة من أحد غير, غير الله تعالى نزلت هذه الآيات فيما يقال في أبي بكر والثنى على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه لأنه كان كثير التصدق بماله في سبيل الله وقد اشترى أبو بكر رضي الله عنه اشترى بلالا ابن رباح رضي الله عنه عندما كان عبدا وجعله حرا لقد فعل أبو بكر الصديق هذه الأعمال الطيبة طلبا للأجر من الله تعالى وقد وعده الله تعالى ووعد كذلك كل من عمل الخيرات من أجل مرضات الله بالنعيم العظيم وسوف يرضى هؤلاء الفائزون بالسعادة التي أعدها الله لهم في الجنة ناخذ من هذه الآيات أن الله بين للناس طريق الهداية وأن الله يملك الدنيا والآخرة وما فيهما وأن المؤمن الصادق يكون مخلصا في عمله وينتظر الثواب من الله جعل الله منهم وأن الله يرضى عن عباده الصالحين بما أعد لهم من نعيم عظيم في الجنة جعلنا الله منهم أما سورة الضحى فأبرز موضوعات هذه السورة الحديث عن رعاية الله تعالى لرسوله الكريم وإكرامه له في الدنيا والآخرة وعن الوصية ببعض الأعمال الحسنة بدأت صلة الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي في غار حراء عندما نزل عليه جبريل عليه السلام بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق منذ تلك الساعة المباركة التي أشرق نورها على أهل الأرض جميعا والرسول مسرور بصلاته بربه تعالى وكان يفرح بنزول جبريل عليه السلام وينتظره بكل شوق وكان جبريل المأمور من الله تعالى على صلة دائمة ووثيقة بالرسول صلى الله عليه وسلم حدث مرة أن تأخر الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ومضت فترة دون أن يأتي جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك علم كفار قريش بتأخر نزول الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم ففرحوا وقالوا إن الله قد ترك محمدا وهجره فأنزل الله تعالى على رسوله الكريم هذه الصورة العظيمة التي تبين مكانة الرسول صلى الله سلم عند الله وترد على كفار قريش كلامهم أقسم الله تعالى بالضحى وهو تلك الساعات الجميلة من أول النهار وأقسم بالليل عندما ينتشر ظلامه على الأرض ويخيم السكون عليها أقسم الله بهذه الأشياء على أنه تعالى لم يهجر الرسول صلى الله وسلم ولم يتركه فهو رسوله إلى الناس جميعا وحبيبه لقد بشر الله تعالى أقول فهو رسول الله إلى الناس جميعا وخليله أنا قلت حبيبه أيهما أصح أن أقول خليله ولا حبيبه طب فيها إشكال لو قلت حبيبه فيه إشكال من شو حبيبه لو قلت حبيبه أنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن منزلته التي هو عليها طيب كما تعلمون أن الحب مراتب ودرجات أعلى الخلة وهي التي وصل إليها نبي صلى الله عليه وسلم إذ قال إن الله اتخذني خليلا فلؤمن حبيبه يبقى بالنزل مكانة نبي صلى الله عليه وسلم والأولى أن نقول خليله طيب فنقول لقد بشر الله تعالى رسوله الكريم بأنه لم يهجره لم يهجره وبأنه تعالى أعد له خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة فالله تعالى أكرم رسوله في الدنيا إكراما عظيما عندما جعله رسولا للناس جميعا وستكون الآخرة خيرا له من الدنيا لأن الله تعالى سيعطي رسوله كل ما يتمنه من خير ونعيم له ولأمته الإسلامية حتى يرضى الرسول بهذا العطاء العظيم إن الله تعالى لم يترك رسوله الكريم منذ طفولته فقد حفظ الله رسوله ورعاه وهيأه ليصبح نبيا كما تعلمون ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما فيسر الله له جده عبد المطلب الذي كفى له ورعاه المطلب عبد المطلب المطلب ده اسم الأسماء الله طيب ينفع عبد المطلب ها ننفعش كافر يعني عبد المطلب ده كان كافر يعني مشيق ولا كافر مشيق يعني مش كافر ايه يا اخواننا في ايه هروح افتح اروح افتح لشرم حمد الباقي مش عارفين وشك ولا كافر وايه الفرق بين والكافر بس يعني لا ما كانش كافر كان مشرك يعني عبد المطلب كان كافر انتوا خايفين اه يا طب وابو نبي صلى الله عليه وسلم انتم متطرفين وارهابيين طيب اسم المطلب من اسماء الله طب كيف يكون عبد المطلب ها؟ ده على التوحيد لا بعد الناس إيه بيقولوا ايه بيوصل عبد المطلب ده كان ايام زمان قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يبعث فعشان كده ما طيب في صحابي اسمه عبد المطلب لا هتحداك طيب لو فيه والاسم ده غلط النبي ما غيروش ليه إذا ما غير اسماء كتيرة ابحثوها طيب مش فاضين طيب خليك والله طيب طيب العلم بيفط من عندكم سيقول <تصفيق> طيب طبعا النبي غلد يتيما ورعاه جده عبد المطالب ثم لما مات رعاه عمه أبو طالب وكان عبد المطالب وأبو طالب من كان عبد المطالب وكان أبو طالب من سادات قريش فعاش الرسول صلى الله عليه وسلم في رعايتهما عزيزا كريما بفضل الله وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يبحث عن الحق بنفسه لأنه لم يعبد الأصنام أبدا ولم يؤمن بها في حياته فهداه الله تعالى إلى طريق الحق الذي كان يبحث عنه ويتمناه وجعله رسولا طيب يبقى بش بس علي رضي الله عنه ولا لم يسجد لصانم لا عشان كده الشيع لما بيجي بيكتب يقول لك علي كرم الله وجهه واحنا زيهم كل ما يقول علي, علي كرم الله وجهه وش عارفين موضوع ده كانها بالشيع إش محنة علي اللي تقول كرم الله وجهه بوالك أصله هو لم يسجد لصمم أبدا طب الله فقط طب كثير من الصحابة لم يسجدوا لصمم ابيدا طيب عش تقول علي كرم الله وجهه طيب المهم كان رسول صلى الله عليه وسلم أيضا فقيرا فأغناه الله وجعل تحت تصرفه بيت مال المسلمين ولكن الرسول كان يوزع كل ما عنده من مال على المسلمين بعد أن عدد الله تعالى على رسوله الكريم هذه النعم أوصاه بثلاث وصايا تقابلها فقال له كن رحيما باليتيم عطوفا عليه وأوصي المسلمين بالرفق باليتيم أيضا الوصية الثانية كن لطيفا مع السائل فلا تطرده ولا تهنه وأوصل المسلمين بذلك يعني ما جاءك راح تشحات ولا راح بيسأل طيب لا تنهره رده بلطف طيب ربنا يعطينا ما يعطيك أي حاجة مش أخ راح تنيل وعمل لك مش عارف إيه راح ارفتون وملئتوا البلد وشوات حاجات كده زي ما بنسمع من كثير من الناس ويعبث في وجهه وقد يضربه صلاة العفين أيضا الوصية الثالثة تحدث عن نعم الله عليك واشكر الله تعالى عليها وعلم المسلمين شكرا نعم إن السيرة النبوية الكريمة تؤكد أنه صلى الله عليه وسلم كان يعمل بوصايا الله تعالى له فقد كان يرعى الأيتام ويعطف عليهم وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى وهذه مكافأة عظيمة لكل من يرعى الأيتام كان صلى الله عليه وسلم يتلطف مع السائلين ولا يرد أحدا منهم كذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشكر ربه كثيرا باللسان وبالعبادات وكان يقول أفلا أكون عبدا شكورا نأخذ من هذه الآيات بيان المكانة العظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم عند ربه أيضا بيان حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على لقاء جبريل وتلقي الوحي أيضا بيان تكريم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة أيضا نأخذ منها العطف على الأيتام ومعاملة السائلين بلطف من الأخلاق الحسنة أيضا المؤمن الصادق يكثير من حمد الله تعالى ويتحدث بنعم الله تعالى عليه جعلنا الله منهم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك بكيف الخطاب بيقول لي مين بني طب ليه ألش ليه ما ألش وما قلاك ما ودعك وما قلاك لألو ما قلا تدبره قدنا حاجة زيئة قبل كده بشو بيكلمه هو؟ ما ودعك ربك وما قلاك ليه ما قالش وقلاك وما قلا طيب ليه ما قلاك قال ما طيب بكيف الخطابة هو وما قلا ما قالش وما قلاك اخدناها بقرب لكم الصورة يالك تتدبر وعدنا كم شهر نتكلف التدبر صورت عبس عبس وتولى ان جاءوه الاعمى وما يدريك ما قالوش ان جاءك الاعمى ما قالوش عبست وتوليت طيب شوفوا بيعلمني القران ان نتعذب مع, مع خير الانام لما يوجه العتاب لبصره وسلم او شيء قد يحزنه ما قالوش وما كرهك قلاك كرهك وأبغضك ما قالوش ما, ما ودعك وما كرهك وما قلاك قال وما قلاك طيب لا إلى الله حاضر أقول كيفية الحكام ما صفرش هل صفرتش عمل لك إيه طيب بس معانا ال الايه السلسله اللي غيرتني ايه والكنوز وشويه اسئله وخلاص نعم يا حاج <تصفيق> نعم <تصفيق> ايوه حاضر مش سامعك يا حاج أيه. لا لا لا مش من أهل الفترة احنا قلنا ان كان فيه بقايا ملة ابراهيم عليه السلام وهذا الامر فيه, فيه نصوص النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح للذي جاء يسأل عن أبيه قال أين أبي قال أبوك في النار ثم لما ول هذا الصحابي حزينا دعاه وقال له أبي وأبوك في النار هذا في حديث صحيح كذلك عن أم النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أدعو لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي أخذ العلماء من هذا جواز زيارة قبور الكفار للعظة طيب فالأمر فيه نصوص المهم ننتقل إلى سلسلة غيرتني آية تقول إحدى التائبات كان ميلادي في السادسة عشرة من عمري تولدت وهي عندها كم سنة ستشر سنة إزاي أشروا ما عليها يعني ولا إيه لا يعني لما لما تابت هذا ميلادها أحيانا كنا نجد بعض الناس لما نجد نتعرف طيب نتعرف على بعض ونتعرف على بعض الاسم والسن وكذا فوجدنا رجل مسن عنده حوالي خمسين سنة كده فاسمك ايه فلان فلاني عمري خمس سنوات نعم <تصفيق> فنبصد خمس سنوات إذن يا رجل اللحية بيه بيه سنوات فيقصد أنه من الله عز وجل عليه بالهداية منذ خمس سنوات فهذا يوم مولده وحق له طيب التائب مولود من جديد والتائب من الذنب كمن لا ذنب له كأنه ولد من جديد كذلك الذي حج ولم يرفث ولم يفسق طيب كأنه أيضا إيه ولد من جديد تقول إحدى التائبات كان ميلادي في السادسة عشرة من عمري كان ذلك في ليلة من ليالي الصيف وبعد العشاء في بيت أخي الأكبر إذ جلسنا في فناء داره وعلى ضوء أنوار أعمدة الشارع في ليلة لا أنساها أبدا كان أخي يحدثنا عن الجنة ونعيمها وأخذ الحديث بمجامع قلبي وكأني أسمعه لأول مرة بل ربما فعلاً أسمعه لأول مرة فقد كنت في غفلة مطبقة وسألت أخي أين أجد مثل هذا الكلام الجميل فأشار إلى مكتبته الخاصة ونظرت إلى الكتب في حيرة أيها أختار ولا زلت أتعجب إلى اليوم كيف وقع اختياري على كتاب إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان لابن القيم مع كتابه الآخر الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي وله اسم آخر الدواء والدواء وكتاب ثالث هو أحد أجزاء الترغيب والترهيب للمنذري تقول أخذت هذه الكتب وذهبت إلى المنزل وظللت أقرأ وأقرأ وتأثرت كثيرا وتولدت لدي الرغبة الشديدة في حفظ القرآن الكريم حيث لم يكن معي منه وأنا في السادسة عشرة إلا بعض من قصار الصور مع ضعف في حفظها وبدأت الحفظ فعلا إلا أنني شعرت بالحاجة الملحة إلى فهم آيات كنت أقف عندها متسائلة عن معناها ودلالتها وهنا بدأت مسيرة حياة الجديدة حينما أمسكت كتب التفسير وبدأت أقرأ بفهم وتأثر كنت أقرأ كثيرا في تفسير جزء عم وأنا خالية وأبكي وكنت أعيش الآيات بتفاعل وأشعر أن الروح تسري في قلبي وقبس النور يشع في نفسي ويزداد يوما بعد يوم إنه الحق في قول الحق سبحانه وتعالى او ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها وعرفت طعم الحياه الحقيقيه يوم عرفت ربي من خلال تدبر كلامه فاحببته وآثرت محابه على كل شهواتي فأقبلت على الصلاة والصيام والقرآن والقيام به والقراءة في الكتب النافعة وتركت سماع اللهو ومتابعة الأفلام وكل ما يمكن أن يمارسه من نشأ في أجواء الغفلة والبعد عن القرآن والعلم الشرعي وكنت كلما مررت بآية تؤثر في قلبي فتحت كتب التفسير لأفهمها ثم أكتبها في دفتر أو في ورقة أعلقها أمامي في مكان بارز أما عن سلسلة كنوز فكنزنا في هذه الليلة يقول معدان ابن أبي طلحة لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخل يدخلني الله به الجنة كل همهم الجنة حارسين على الجنة فبيقول لي خادم النبي صلى قل لي عمل يدخلني الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت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 وحط عنك بها خطيئة قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال ثوبان والحدث في صحيح مسلم أيضا عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه الوضوء بفتح الواو يعني المية التي تضب بها بخلاف الوضوء بضم الواو طيب فاتيته بوضوئه وحاجته فقال لي النبي عليه وسلم بقى عايز ايه يكافئه ما عليه وسلم علمنا اللي يعمل لك معروف تكافئه فده جاب لي عليه وسلم الميه اللي هيتوضى بيها فالنبي عليه وسلم عايز يكافئه قال له ايه قال له سلني سل اطلب حاجه مني طيب فده صحابي فاهم هيسأل نيسا سلم بالله عليك لو جاءت لك الفوصة دي وجاءت لك المحافظ ولا الرئيس ولا الحاكم العسكري تعال اسأل اول حاجة إيه؟ شقة اه <تصفيق> طيب او عروسة وعربية انا مش طمع اعطلنا شقة وعروسة وعربية وارض وخلاص وكفاية طيب فهذا الصحابي يعلم ان كل هذا فاني كل هذا ايه فاني فقلت أسألك مرافقتك في الجنة بس بس, بس الجنة شو الناس بتفهم قال له ايه أسألك مرافقتك في الجنة الموضوع كبير قوي قال صلى الله عليه وسلم انا غير ذلك حاجة ثانية قلت هو ذاك هو ده بس اللي انا عايزه قال فأعني على نفسك بكثرة السجود ماشي هديلك بس ايه بس معايا شويه ايه كثره السجود وايضا في حديث اكثر من السجود فانه ليس من مسلم يسجد لله تعالى سجدة الا الله الا رفعه الله بها درجه في الجنه وحط عنه بها خطيئه و اخر من ابواب الجنه او كنز آخر يتعلق بهذا الكنز عن أم حبيبه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثمتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بان الله له بيتا في الجنة او الا بني له بيت في الجنة قالت ام حبيبة فما برحت اصليهن بعد طيب يعني ايه خلاص من اول مسبعة المضابة وانا كل يوم محظى على ايه على صلاة اتناشا ركعة تطوع نوافل سنة غير الفريضة طيب ايه هم السنة دول ونجيبهم منين هنقول طيب قال عن بسه ابن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتصار إليه قال سمعت أم حبيبه تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتين عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة طيب, طيب الحديث بقى اللي يبين لنا ايه هم الاثنشر ركعة دول عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر ثابر طيب على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة ايه هم بقى اربع ركعات قبل الظهر هيدوا معايا وركعتين بعدها كده بقى كام ادنص بيت طيب وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر كذا 12 طيب فصلى الله عز وجل أن يمن علينا وأن نحافظ على هذه الكنوز وهذه أيضا مقتبسة من هذا الكتاب, أو هذا الكتاب أو هذه الورقات التي أسميتها الموعودون بالجنة الموعودون بالجنة جعلنا الله منهم ولعل إن شاء الله انزلها قريبا على الصفحة لعل قريبا أنزلها على الصفحة هي طبعاً لسه مش في صورتها الأخيرة وإنما إيه هذه نسخة تجريبية انزلها على الشبكة العنكبوتية لأخذ آراء القراء واقتراحاتهم حتى إن كان هناك خطأ أو نقد أو توجيه أو إرشاد أو ما شابه يرشدون إليه جزاهم الله خيرا طيب معنا اعلان عن معرض الكتاب الدولي بالقاهرة فتعلن لجنة الدعوة بجمعية أنصار السنة المحمدين برسعيد عن قيام رحلة إلى معرض الكتاب الدولي بالقاهرة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 ربيع الأول بكرة يعني إن شاء الله وأيضا رحلة أخرى يوم الخميس القادم الموافق 10 ربيع الأول تنبيه مهم لا يسمح لأي شخص بالسفر إلى المعرض إلا مرة واحدة فقط إذا كان هناك رحلات أخرى أيضا ننبه على أن موعد تحرك السيارات طبعا التجمع يكون في الساعة السادسة والنصف بعد الفجر السادسة والنصف من هنا أمام المعهد الخروج من المعرض في تمام الساعة الخامسة مساء فنرجو الالتزام بالموعيد الأهمية أيضا آخر موعد تسجيل أسماء بمقر معهد أعداد دعاء والرحلة خاصة بالرجال فقط طيب الرحلة خاصة بالرجال فقط أعضاء اللجنة العمومية طلاب العلم الشرعي بالمعهد هنا بعض الأسئلة إلى أن يصفر الحكم وهذا يقول جزاه الله خيرا أصيب أخ لنا في الدورة العلمية بحادث بدراجة بخارية نرجو من الإخوة الكرام الدعاء له نص الله عز وجل أن يعجل بشفائه وأن يجعلها في موازين حسناته هذا يريد أن يعرف كيفية البحث في كتاب لسان العرب وفي قواميس اللغة ونرجو الإجابة حتى تعمل فائدة على كل حضور طبعا القواميس او المعاجم إما أن تكون مرتبة حسب الحروف الهجائية ألف با تا ثا طيب فالذي يعرف يرد الكلمة إلى اصلها يعني مثلا ضارا با يبحث عن حرف الضاد هيجي ضاد ألف ضاد با ضاد تا هو عايز ضاد را ف... يسير في الكتاب إلى أن يجد ضادراء طيب بعد ذلك ضادراء باء هذا سهل في بعض الكتب مرتبة على الحروف الأبجدية طيب ما الحروف الهجائية الحروف الأبجدية أبجد هوز حطي كلام صعفص قرشت ثخذ ضضغ ودول 28 حرف الحروف الهجائية 29 حرف ما الفرق أحسنتم هذا أظن فيكم طيب فيه بقى كتاب اسمه العين للخليل بن أحمد ده بقى البحث فيه صعب شوية ليه؟ ده اللي عارف تجويد وعارف المخارج هو اللي عارف يبحث فيه ليه؟ لأنه مرتبها على حسب مخارج الحروف طيب آه مخارج الحروف فأول حرفة عنده بيخرج حرف العين فسمى كتاب العين للخليل بن أحمد طيب وهكذا فالبحث فيه يحتاج للتدريب شوي متى يفخم لفظ الجلالة متى يفخم اسم الجلالة متى رقق اسم الجلالة يفخم يقصد اللام يعني تفخم اللام من اسم الجلالة إذا كان قبلها مفتوح أو مضموم وإذا كان قبلها مكسور ترقق وإذا بدأ بها تفخم او تغلط اللام لانها مسبوقه بهمزه الوصل المفتوحه الله كيف يرعى الانسان اليتيم هل يكفله في بيته ام يكفله بمساندته هذا ايضا سؤال طيب بعض الناس يحسبوا ان كفالة اليتيم انك تتجوز بس طيب لا ليس كذلك قد تكفر اليتيم بغير زواج من أمه قد ترعاه وقد تكون كفالة اليتيم ليست من باب النفقة البعض يظن أن الكفالة أنك تصرف عليه وكعمة وأن لأكل لا بعض الأيتام قد يحتاج رعاية يحتاج بسمة في وجهه يحتاج من يعطف عليه من يهتم بأموره وشؤونه فليس كل الكفالة النفقة وفقط طيب لا إله إلا الله <تصفيق> طيب طيب هذه الأختي تقول أن عبد المطالب كان يسبب هذا الاسم معناه خادم المطالب طيب بقي الاشكال هل من الصحابة من سمي أو من اسمه عبد المطالب إذا كان كذلك وهو كائن وموجود لمن لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم طيب لا إله إلا الله طيب ما هي الأخطاء التي وقعت من زغل النجار في كتابه الذي ذكرت في بضيحة حتى القارئ على حذر من هذه الأخطاء برك الله الرحيم أقول حكم صفح حاضر أقول يعني الأخطاء يا أخوان بتكون في الغالب يعني زغل الجار كتاب علمي فإذا كان الأشياء علمية وتوافق القرآن نأخذ بها توافق ما, ما في عندنا أو ما عندنا من القرآن نأخذ بها الخالف في الاحكام الشرعيه وما شابه نرده هذه تقول ما صحه هذه الصيغه اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه, وصحبه. طيب اقول افضل الصيغ الصيغه الابراهيميه اللي بنقولها في آخر التشاهد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما داركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد هذه من أفضل الصيعة وذكر الشيخ الألباني في كتابه الرائع الذي أرجو من كل مسلم أن يقرأه صفة صلاة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صفة صلاة كأنك تراها وبالمناسبة اللي عايز كتب ومش هيطلع خاصة من أخوتنا من الممكن أن يوصي أحد أن يشتري له ما يشاء من الإخوة اللي طالعين فذكر الشيخ الألباني حوالي سبعة صياغ للصلاة والسلام عليكم وأفضلها الصيغة الإبراهيمية التي ذكر أيضا أكثر من سؤال يسأل عن كيفية الامتحان فيوم الامتحان كما تعلمون يكرم المرء أو يهان ولكن أبشروا الامتحان إن شاء الله يكون يسير على من يصره الله عليه ويكون عسير على من عصره الله عليه اقول ان شاء الله كما ذكرنا في سؤال اكمل من قوله تعالى كذا الى كذا او فسر من قوله تعالى الى قوله كذا وبعض الناس يعني اعترضوا احنا على كده فراجعت رجعت اخي وليد قال لا راجعوا اول محاضره ذكرنا فيها هذا الامر وطبعا الكلام من الاداره كان دا من إدارة أن سؤال وفيه أكمل وهذا حسب ما اتفقنا عليه تقو أو سؤال ما المقصود ببيت في الجنة يعني كل يوم يصل ركعتين اتنشر ركعة لكل بيت آه إن شاء الله وفضل الله واسع وإحنا خسرين حاجة كل يوم يبني لك بيت الأمر يا سيد أنت أصلا يعني قلنا تقرأ عشر مرات قلوها الله أحد بيت فممكن تقرأ لك في اليوم الواحد مئة مرة بعشر بيوت طيب عوض النقص اللي عندك مش لا إشاءة تسكن فيها وسكن في عشة ابني لك بيوت في الجن حد عنده سؤال أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير السلام عليك ورحمة الله وبركاته